بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسادقات سبقا فالمدبرات أمرا ترجف الراجفة تتبعها قلوب يوم ابصارها خاشعا يقولون اننا مردودون في الحافر اذا كنا عظاما نخرا قالوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةُ الْخَاسِرَةُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِذَةٌ فَإِذَا هُمْ بالساهرة ك حبيب موسى إذما دعه ربه بالواد المقدس طوى إذاذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحجر فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطى شمينها وأخرج ضحاها فالأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما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 يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها